لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ وَلَا يَرْهَقُ حاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون هم فيها خالدون سيئة جباء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة والذين كتبوا السيئة جباء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أَمَّن مَّا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نقول لله الذين اشركوا مكانكم ويوم نحقرهم جميعا فنقول للذين اشركوا مكانكم مكانكم انتم وشركاؤكم مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وَقَالَ شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم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 هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ هُنَالِكَ تَمْنُوهُ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ لَمْ يَغْنَوْا لَهُ رِزْقًا وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السمع قل من يرضهكم من السماء والأرض أم من, أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أمن يملك السمع والأبطار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ويخرج الميت من ذأَ فسقونَ الله فتكَ الله سق فَ تَتَّقون سق ف تَتفون فذالكُ الله رَّك ح فكُ الله قول الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فما ذا بعد الحق الا الضلال فاناتصرفون فاناتصرفون ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون فذلك حققت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون